هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبدالبارث بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين صاد كتاب ألف جِئْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلَمَا تَذَكَّرُونَ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قائلون. فما كان دعواهم اذ جاءهم باءسنا الا ان قالوا اننا كنا ظالمين فلا نسال الذين ارسل اليهم ولا نسال المفسدين فلا قصص نارهم بعد وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرش إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قُمَّ لآتَّهُ مِ بينْ أيديهم وَمنِنْ خَلسِهم وَنْ أَمانَِهمم وَن شَمائِرِهِم وَل تَجد وَكأكثرَرَهُ شكرين قال خُوج مِنْهَمَذْءُومَم م دشورًا لمَن تَبعَكَ منِنهُ لا أَمْلَأَ جَهََّم لََن تَبِعَكَ مِنهُ لا أَمْأَ جَهَلََّ منِنكُ ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما واذا هذه الشجره ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما هو ريا عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما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 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل أمر ربي بالقصد وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حظم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وَآنْ تُ الشكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُونَزِلْبِهِ سُنطانَو وَأَن تَقُوا على اللهَّهِ مَا لا تَعلَمُون وَلِكُلِّ أَُّةٍ أَجلَل فَإِذاَا جَ أَأَجَِهُم لَا يَسْستَأخِرُونَ سَعَتَ وَلَا يَسْتَقُذمون يا بَنِي آدَمَ إِا يأْتًاكُمُّصُُ مِ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 حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُنَاةِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا قَاسِيًا مِنَ النَّارِ قَالُوا يَا كُلُّ إِنْ دَعَوْهُ وَلَكِنْ لَا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 لا تفتح لهم أبواب السماء وَلَا يدخلون الجمة حتى يرجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْنَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُعْدُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَمَّةُ أُورِثْتُمُوهَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّارًا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم الْعَنَتُ لِلَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء ويبغون هواء وجنوا في كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون